أونت خذه ولدا، وكذلك مكن ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولمَ بلغ أشدَهُ أتيناهُ حكمه وعلمَ وكذلك نجزي المحسنين وراودتُهُ التي هو في بيتها عن نفسه وغلقتِ الأبواب وغلقتِ الأبواب وقالت هيتلك قال ما عذَّلَ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 والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبريو والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوة إلا أي سجن إلا أي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 سيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.